المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويكذبون أيديهم نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُ إِنَّ